والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّرنا عنهم سيئاتهم لن كفّرنا عنهم سيئاتهم ولن جزّيّنهم أحسن الذي كانوا يعملون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله الله فإذا أُذيَ في الله جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعذابِ اللهِ فإذا أُذيَ في الله جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعذابِ اللهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصرُ مِرْضَى بك لا يقولن إن كنا معك أ وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم المُنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولن نحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون وليحملن قالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.